حاضري اول حاوله الى تقديم الطلبه اول شيء تبحث طرق طرق البحث طرق البحث هذه الجوله كيف تبحث عندك موضوع كيف تبحث هذا طرق اصرات البحث يعني هذه في المحاضره كيف تبحث في موضوعك الثانيه ايش كانت مصادر تعتقد كميه اللي صار وتجيب بيبر الخطوه الثانيه كيف تقرا الخطوه الثالثه تبدا تكتب زين طبعا اول بحث تخرج بيبر لحاله خلاص الخطوه في هذه الثابلكشن قبل قبل أو و ثلاثة و ثلاثة. و اول نقطه واضح في دي السلسله والثانيه في 18 وثالثه هو الجزء من ثالث طبعا قبل التايتل التايتل بس كمان التراك مش من التراك التراك بس ما يكتب شيء اخر شيء 30 7 njei ima hipoteza smo asila naj bi tako primeh je introduction اهداف نبحث عليه عن المواضيع من قال بس لازمها تكون هذه اخر جزء السلام عليكم ورحمه الله اذا ايش يكون انت رودكشن على الموضوع ايش الموضوع اللي عنه حيكون فيه الليتريشر سيرش اللي هو فيه ايش اللي يصير في الابلكيشن قبل كذا واخر جزء اوبجكتيف اخر جزء انت رودكشن ايش يكون هذا طيب الله الإمكاني يمشي سليداته وأقربه أمشي يعني إذا ما تروني أشرح أو أقرب طيب إذنما بترى موار حالي اللي يقول لك في فيها مثل ريشال سيرش اللي هو الباب راونا الموضوع تكون فيها أي مبليكيش يصار في الموضوع عزبكتو. حتى الطاري الأمونيك يعرف إشتري أنت بتسويش شل موجود أوريجنل بتسوي شي جديد ما يكون حاجة جيمة موجود قبل كده The main logical tips of the in the introduction. بعض النقاط المهمه Number 1 introduce you to your topic or search by presenting a background. تكلم عن البحث هذا الموضوع كيف تبدا فيه بس دايما كيف في الموضوع ده في البكتيريا كيف يعمل البكتيريا طب الموناس بشكل عام معاي تبدا تمام طيب هذه الفيديو داتا ايش اول شيء تبدا عن ايش شباب هذه محاضرات الطبك عمليا في الترم الثاني زي توبك حيقول لكم مثلا لو لازم تطبق عليها هذه الخطوات كلها دبر تو باك جراوند الي ريدي ببلش يعني كان في جود لك معناته الباك جراوند اللي تحطوا انت يكون معاه التش ايش في ميدري سيتش تحصل المصادر الناس أعطي. اللي سووا قبلك إيش اشتغلوا عشان انت في النهاية تجي تقول ان انا ما تسوي حاجة كدد <تصفيق> <تصفيق> <أوريجنال> حاجة عشان <نورفل. تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> كده قبل ما تبدأ الانترودكشن تعتبر مهم <تصفيق> <تصفيق> مستحين انت تبدأ تبدأ موضوع وتبدأ على طول بدون ما تسوي واشوف إيش الناس اللي اشتغلوا قبلك زي ما بتلوك في الباد براون دي يكون من إيش سبيسيفيك <تصفيق> <تصفيق> سبيسيفيك فين؟ في نعم نعم نيجي موضوع <تصفيق> نابر 6 <سيكس>. ايش هي هيبوثيسيس؟ <تصفيق> اه ايي حاوله 6 ايش هي هيبوثيسيس؟ <تصفيق> تفسير ثاني بالعربي ايش هي فراضيات ماذا يعني فراضيات؟ يعني تحت التجربة لسه تحت <تحدث> <تحدث> التجربة، إنت لما تبدأ بحث هتقول أنا أما أشوف هل A A equal B ولا لأ؟ فإنت في نهاية البحث، يا تثبيتها؟ يا تثبيتها هذه هي تثبيتها يأتي في كل رسائج يسوي بحث وما تكرمها، حاجة تسوي شيء عملي تشوف مثلاً حاجة يعني في الليل، عندك مزو دورج، عندك رزلت تثبيتها، <تحدث> حاجة أنت تثبيتها، غالباً ما تكون أسئلة أو سؤال تمام كده طب هنا اف اي دي بكل الابحاث فيها هاي طبعا ان لازم انت تقول له المسج ليش تبي تسوي هذا ايش اهميته وايش ممكن انت في الفيل اللي تحت هذا الفيل البروجكت ابي سيرش استراتيجي هاو ونت بي دن كيف <تصفيق> لا كيف تنيه لا لا لا ايش طريقه انت عارف طريقه واحد بس كيف تكتبها في دكتور <تصفيق> ايش في؟ على فيها معينه مثلا <تصفيق> كيف تسوي بحث في انت كوبيت سكشن نقدم خلاص ان لا انا بقول لك هوت من بيدو بسم الله الفصول هاي تكون في الميثودولوجي شباب الشغل اللي اشتغلته يكون في الميثودولوجي بس ايش تكتب في انتدكشن؟ ما, ما تكتب بعده شي شيء في الانتدكشن كيف طريقه الخطوات اللي اشتغلتها في التجارب كل هذه الماتيريال والميثودولوجي انت ما بدكش ما يكتب فيه شيء بس انت من ال 80 انا بعدك ما بدكش عفوا هذه في حاله انت بتسوي حاجه اسمها نيو ما حد قبلك وانت تكتب ايش الفرق بين جد بس في هذه الحاله تكتبها في الانترودكشن في نهايه الانترودكشن الحمد لله غالبا حق والله غالبا الميثودولوجي تكون فين في الماتيريال ميثود اسمع طيب يقول لك تكتب بروسيجر وتكتب في الانترودكشن ولكن في حاله عندك نيو تختلف عن اللي قبلها حتكتب وتشوف ايش بين الاثنين عندما نتقعها التي تريتشل يساوتها في الخطوة رقم واحد وهي تريتشل سيرج يكون فيه كمبرهنسيب ريديو ليش؟ قلنا كبنا في البداية ليش يكون فيه كمبرهنسيب ريديو؟ عشان ما يكون فيه تكرار شو غلق؟ رقم اثنين عشان ما برقم اثنين هذا الحاضر الجي حتقل حتكون عم برقم اثنين The view should be in streets on roads actually become it is. ايش يعني؟ طب بره ما تاخذهم لاحد هو ويجيني يقول لي خلصت البحث طب معايجه يعترض مع اللا عندو كيف يعترض مع اللا عندو؟ يعني هو نحن نسخ موضوع اللا عندو فيه اختلافة كيضا شميلة؟ لا نفس الموضوع عندو بتكرر حاجة جينة بالإنترودكشن الان فيروح يدور في جوجل موضوع معين بكتيريا معينة مرض معين لقى إنترودكشن مقدمة خدها زي ما هي وحطها كيف تعرف؟ كيف يعرف؟ في برامج معينة بعدين نباين إذا كان كتاب الطالي في مستوى الطالي في لغة الإنجليزية وكتاب إذا كانت في حدثوا حدث نعم ضي براملتنا نأخذ شوية من التكس نحطه يباني إذا كان آخر ماتشينج ولا ماتشينج. هاي. هاي. هاي ما تشين ما هاي هاذي يسموه إيش اللي هو إيش طي ما حط ما يكتب اللي ما يكتب اللي بلرجيزي بال معناه إيشي This is plagiarism. دون دوه، دي سامبل جسي. اكو بنفسه يسموه السرقه العلميه. اللي ياخذ كانك انت ايش سرقت علميا وتنسبه لنفسك انا سويت البحث هذا لا ايش اصلا؟ نعتقد المحاضره الجايه يو الدكتور ماهر اللي جاني على المحاضره الجايه بالديونيه واحتمال ترى يتاخر ثاني و8:30 ورق حيتوصل احتاج مع الليدر. هذا يسموه بلاجيريزم. إنك تاخد شيء مو شغلك وتحطه وتنسيبه لنفسك وإيش المفروض؟ تقرأ الكلام وتبدأ تعبر بنفسك يعني تقرأ مصر خاصة قريت الانترودكشن تقفك وتبدأ تكتب وهذا هو المفروض وجعون لناس في طلاب يعني نسبة البرجيل زي ما عندهم تقريبة 8% كنا نعطيه مصفر وهذا المفروض إنت لو سويت أي بحث بره يؤفض البحث وتضرت من الجامعة ولكن عندنا نحن يمكن ساعه شويه ولكن السنه هذه الدكتور ما هيك الارض السلام عليكم فاخذوا في نسبة الكتابه من 10 في الاثنين هذه التهميم واحد تكون فيها محاضره مفصله كيف انت ممكن توفوي لجليزو وضح حتى النقطه شباب طيب ذا ريفي تحطها لازم تحط لأن الإنتردكشن ما حتحط شيء من رأسك ولكن في الـ result هذا شغلك ما حتاجة حط إلا إذا قارنت ولكن في الإنتردكشن كل معلومة تحطها ما حتح جيبها من رأسك لكون جيبها من رأسك لشان كيدا يقول لك إن الـ review أو الإنتردكشن تحطها should فما زي ما أقولنا لازم الـ reference جديد الـ يعني at least five years ولكن إذا طريت تأخذ حكسك سبعة عشر سنين ما فيه مشكلة ولكن كل ما كان يعني مورسينت يكون أخضر مين يكون الآخر نقطة؟ لازم يكون فيديو؟ لا مش ركت إيش معناها كما هاجي؟ مستنقود الريو فلوكل لتريتشر تفضل كل حال بنفس المكان اللي إنت فيه يا سلام بس على حسن موضوعك حديكم الآن ترى بحضرة اليوم كلها سبع سليلات وبعدها حنكوش في إكزابوس و بس تستوعبوا المنظور لما يكون مثلا بحث انت بتسوي بتشوف مثلا رزيستنس حج باكتيريا معينة نفرد في مكة وجلدة فانت لما تبني تكتوب الليتريتشر تشوف الناس يشتووا برا ولازم تشوف الناس يشتووا في مكة وجلدة هذي معناه يعني مو تتكلم عن رزيستنس في أمريكا وأوروبا وتهمل مثلا السعودية والميداليست وانت بتتكلم مثلا موضوع الريزيستنس في في في مثلا في لوكال اريا في اللاجا في اللعبة، الـ الـ الـ المنطقه اللي انت بتسوي فيها الساش عشان برضه تثبت انه وافي تكرار في الشغل إذا بتسوي حاجه جديده ومداوق ما في احد مسويها في المنطقه هذه بالضبط في حدا بيسوي ابلكيشن لجو تقدر تسوي جو لازم يكون حاجه جديده طيب هل عن إيش البربوس من التردكشن؟ ماذا هو التردكشن عشان تعرف إيش سأل وإلي بيقرأ يكون الكبير طبعاً the problem under انت بتسوي should be summarized or written in the life of essentially تريد معناته؟ we want to find a يعني بشكل مبسط يعني انا ايش ما بدرس في شيء ابغى اشوف what was already seen what did we know about before this study هل في الفيلد and how will this study enhance our لا لا لا على كل نقاط الموضوع اللي انا بقول لك هذه مثل المفروض للقاري <ترحك> اطرحها مو هو المفروض تاخذ الاجابات من اما تحط الاسئله انت ما تحطها صفر ريدكشن ولكن المفروض بحثك هذا اخذ منه شيء <ترحك> جديد وهذا اللي بدك بدنا نسالها في الفايل انت ايش ضفتني في البحث حق المساله ايش في حاجه جديده ايش في حاجه نوبل اضفتها في الفيلم اللي انت مسوي سيرش يجي في هذا الشباب إيش الـimperative triangle ها؟ تبتلقوا على الأفضل دائما تنجر على الـinformation فوق تبدأ في نهاية الـintroduction يمكن تترميز في الـproblem و الـspecific information يمكن تترميز في الـ ترصلك لها حتى تشوف الحين إقزامل فقد تسمي الـimperative triangle الـprodive spot هذا وهو الآباء حكوم في الـ most general information يجيك الـabiccina هو specific information specific property one of these studies. Okay, we're going to begin with focusing the topic. <coughs> then we'll be a more specific, published by review of relevant published literature from research journal in here, already published. <coughs> the <After> last slide. the question? What the question? ماذا تكتب بالنهاية؟ في النهاية، ماذا تكتب؟ هداف شباب الإنجليزي، عامل نفسك، ويقول أنا بشرح لكم بالعرب مش بتستوعب Aims and okay. في النهاية دائما تكون Aims and Objectives ها. Aims هي الهداف و اللي هي انت مثلا 1, 2, 3, 4 Aims دائما تكون General Aims بشكل عام و Objectives اللي هي الهداف الرئيسية <تصفيق> طبعا الدور بس في السدي الي سيتي كويركس تكون في الامس الي قال الدكتور ابو سدي اتركها لكم في سلايد نمبر, <تصفيق> في <سلايدي> نمبر <تصفيق> 2 الي هو اليو ميدولوجي هاز بين يوزد اوكي انا عايزه اقولها هسه لما بس هذه بس ولكن اذا بتستخدم ميدولوجي استخدموها قبل في السكشن الثاني اللي هو ماتيريال ميدز اي لأنني أدري أن أتعلم هل يحاولون أمامك؟ هل يحاولون؟ أمري هل يحاولون؟ أمامك؟ لكي لا تبدو في المحاملات الجائية مستوعبين ما عليكم من درجة الساشة كريتي كبيري وليوم متفدكشي لكي تبدو أن المحاملات الجائية مونات رايسون ونيمشي طيب حناخذ ان اكزامبل نفترض جي 2 وشاط مسبر فايزر وجاكو ديريز جاكو بروتكتور حاطه ماتشات الحاله دو بريبروسيف انتيميكروبيال ريزيستنس والهدف اللي احنا بنوصل له تو ديتر مايا تشي بتروبل ريزيستنس باتجن ديمانسرجي 90 ايسولييتد من شباب كله لوكال ايو لوكال حديد ذاك اللي هو مكرن طيب جاكلنا الموضوع ده هذا البروجكت هذا المثال يا شباب يعني الحين البروجكت جاكم المحاضره هذه هذه مش مجرد تفهموا ايش اول خطوه حين اعطاك اول شيء اعطاك البتايه ده وخلاص بدات البحث حتى كلام ابدا بعدين شو بأبحاث المشابهة شو بأبحاث المشابهة لي سواء كانت في الوكال الاريوية في سانيا ولا كانت بره بس لازم توصل في نهاية الدور على الأبحاث صارك في السعودية بس مو شور تركز محرك على السعودية لا في أي مكان عشان تشوف وش طيب بحث طلعت ببيبرز بعدها نقرا التوردكشل تورا أفكر كيف أكتب قبل ما تبدأ نقراها لي كريتيكا المحاول السابق شو بأبحاث تقرا لو تحط الاسئله تقرا وتلخص وتضبط خطوة الثالثة. الخطوه الثالثه حاول تقرا لي ايه يعني قبل ما تقدر ردوكشن ايش اول خطوه خاص تبدا تبدا اليترودكشن. ايش تسوي اكتبها بس قبل ما تبدا كتاب الردوكشن في خطوه واحده تسووها قبل ما تبدون الكتاب ايش هي تفضل شوف على الموضوع ايش حقوق الاولى دائما تفتكرها ها؟ ايش تكتب؟ سوري طبوا حقوق العلاقه الطبي جربت ها شباب في لا مو ملخص ايش تكتب بملخص؟ انا ما ايش؟ بس ايش تكتبون؟ ايش يعني؟ ما تودكش في البحر هذا شباب وخاصه تكلم يعني ليها ليها كم سنه مكتشفه ثلاث بحر بس ايش تبى تكتب في حط بالاساسيات الاضاءه ايش الاساسيات تقول وكيف العناصر اللي بعد عناصر حاجه يسموها اللي هو اللي اوت تحط التايت انا بتكلم عن ايش عن زغمونس تعريفها مثلا ديفينيشن الريبليكيشن حاجه كيف مثلا كيف تسوي انفيكشن <تصفيق> اللي هو, اللي هو العناصر اللي أنا عنها. ما نتكلم عنها مكري إذا ما كنتم في سنسات سألون مثل عندنا موضوع تعبير إيش أديكم؟ العناصر المساعدة وبعضها تبدأ تعبروا بالضبطة في سنة. قبل ما تبدأ التكتب الكلام لازم يكون عندك عناصر أو عندك التكتب أو عندك هذي أول خطوة مستحيل أحد يبدأ التكتب قبل ما يحط هذا الأشياء وإن تمسك واحد واحد يبدأ تكتب عنه who may somehow organize the way out. And then there will be a matita, introduction. So here is <laughs> the general. They start from general, the whole boarder, More specific, or build it with the river information and the various <laughs> hidden which, here, what they call it, a hidden, so hidden, which relates or complement your research to with objectives, subjectives, toward the end of introduction, with more specific information, <laughs> هذي سيبا بني فعل على الليئاوت أو يسموها الهيلين اللي بيسير طبعا أنت هذي هذي شو بيش تحت هذه العناصر أو هذه الهيلين بزيدي تسير تتكلم مثلا بشكل عام عن الجينوس عن زيديمونس حمام سوطة اللي هو الريجينوزا بشكل عام يتكلم ميش الاسبيشيس رغمين ان هو انت في بحثك بس عن زيديمونس الريجينوزا ولكن انت تتوسع بتكتم عن الاسبيش بعدين تتكلم بـسهاب عن ال ايش السبيشيز ممكن يسبب لنا انفيكشن هذا مثال في موضوع معين فانت لما بتكتب الهينجز هذه والعناصر لما تبدا تكتب حتكون ايش تسحبها حتى واحد واحد حتى وانت داخل في بعض المواضيع انا كتبت عن ايش خاص ب مثلا مثل مثلا نص صفحه او صفحه قص عشان تبدا في تقول لك شيء لازم تسوي هي هي هاي على حسب الموضوع هاي مجرد اكزامبل بعد ما خلصنا مثلا سبيشيز ايديتاكيشن اللي نمبر 3 هو كيتينج امبورتنس ايش ممكن تسوي لحسبت الاكوا ايش مثلا الريسبرايتنج ديفكشن تسويها بطريقه كل الانفيكشن ممكن يصير تحطه مثلا في دج معينه وتحط الصوره وتكون بتصور بحال الترتيب غالبا لحاسب هذا التكتيف بس خلاص حطيت التالتة الكبير 1.1 اللي تحت تكون بدون طبعا هذا بدون ايش؟ طب ده هو بدون ما اكتبه هنكتبها على طول ما اكتب بدون سدومون عشان عنوان, عنوان تحت تكتب احط عنوان طيب في تكتب طب تكتب يعني انت ايش عندك القدره تبتدي بهاي الجنس زي دوان عنه بشكل عام بعدين تخش في ايش السبيشز دائما بشكل عام وبعدين تجيب مورس في السيتي جواب طبيت بدانا اللي هو الاسم الثاني ايش تكتب رقمين 22 ما 1 وصلت الريزلت الريزلت تكون كم 3 في 21 تاكيت ميت اللو عند ذلك تتكلم حسنا على الديميولوجي إني أنا بوصل لكم إليش؟ إني لكم إليش؟ الـ الـ الـ الـ هيف بدأنا نجينا رأينا؟ عرفنا زيديموانا بشكل عام، نزلنا في الـ نزلنا في الـ جتسامة بـ infection. إليه موصلنا؟ هذي هو موصل المنزول نحن تتكلم عن الـ resistance. بس هل أنا أجل لك في 1.1 تتكلم عن الـ هذي فناني أبوصل لكم بيتي، يبدو لجينا سبيسيفيك اخذنا المثال الثالث تايتل ده حلو فشكله بدي ابدا البكتيريا اللي مصننه اليه وصلنا في الريزستنس علينا كيف تسوي الريزستنس وشو الميكانيزم اللي البكتيريا عشان تسوي ريزستنس للانتبيوتيك دكتور النقطه الاولى في الجينس اقدر اكتب يعني اسباب الريزستنس هي تكتب اسباب ريزستنس اخر خطوه ايه كذا ريزيستنس كذا على الاسباب ايش الاسباب اللي عاده ريزيستنس اي ملاحظه تريتمنت واخر حاجه اذا عندنا حاجه اسمها هاي بوتسيس بيت حط اذا في تو هي انتراكشن بعد الايمز اوبجكتيفز او بعض احي حطوها ضمن الايمز اوبجكتيفز هاي بوتسيس تكت مثلا الفرضيه حلاتك او إليكم نعيزوا هاتف توقف أنا أتكلم في مدارة نتتكلم في جنار بل أسفل أتكلم في جنار بحثنا مثلا مباحثون من مراجع إيه تكتب أستكتب الريفنس كيفين أخذتها وتكون بتعبيرها كنتا إنه يتكلم إحنا مثلا نوصل المرحلة هذه من فين نجيب علمات عامة من كتب أو بيبلز ما تيجي تحط شيء براسك، ما تيجي شيء براسك يعني انت سويت تجربه طلعت النتائج، هذا شغلي، فانا اكتب وما احتاج احط ولكن أي معلومه في انت رودكشن لازم تطلع ريفرنس عشان يسيب انه هذا خدناه من حتى في محاوله حتكون خاصة بالريفرنسز كيف تكتب المراجعه؟ حتى الريفرنس ناخذ بس بس لا استنتج منه. ايش تقصد نصدر نكتب على طريقة ما يأخذ نصق نصق نصق صبعاً هذا الكلام بتركوه ببداية لازم تأخذ الكلام أسأل إيش عندك سواء أسأل فيه تقرأ الكلام مثلا خمسة سطوك يرينا عنيفهم هنا هذه موجودة مثلا في بابر بسكت بابر أعيد هذي تقراها وتقفل تبدأ تكتب إن البكتيريا هذي من برجوف بس ما تكتب نفس الكلام نصق نصق أجلت أن البرمات هذا من بحث تاخذها يبحث بس لازم تتعبر عنها لا <تصفيق> <تصفيق> بس من عاش اسرار الدكتور يعني بتتكلم على شباب عن انتدكشن اشياء بيزيك اساسيه بتاخذها خدها اشياء ديمو بس عم تتكلم عن ريزيستنس بس تاخذ اخر بحث لسه ريزيستنس انت معنا لما بتتكلم مثلا تقول جرام نيجي جرام في كوتوليفت في البدايه من زمان بدك تحط ريفرنس قديم طيب <تصفيق> دكتور ولكن لما تجي تتكلم عن ريزيستنس في ابحاث صارت قريب ومستعد كل سنه وفي السنه واحده في 10 بحالات تنزل في ريزيستنس وش اسباب الريزيستنس وش الاشي الانتيبيوتيك اللي صار ريزيستنس لما نحط ريفرنس مو لازم بالنص يكون جا... جايبه نفس الريفرنس ولا ايش تكتبه ولا تكتب اي بحط ريفرنس هذا في الشكل المفروض اعرفه ايوه طب اللي قبله لا لا تمام ممكن الجزء اللي قبله اللي اخذته انا اصلا هذا هذا في تعبيرك لماذا الريفرنس؟ إن المعلوم هذه لم يجبتها من رأسك أما إذا أخذت ناس خلصت هذه سموى السلقة العلمية حتى لو حطيت الريفرنس لسنا تلاوي لكن لازم تكون تعبيرك وتحط الريفرنس إن المعلوم هذه فين جبتها من الريفرنس ماين يشوف الشباب تكرر عن الريفرنس لما تكررنا في البداية عن الجينس اليمونس المفروض تحت هذا الجينس ماذا يكون موجود؟ الريفرنس له بشكل عام ديس بشكل عام جرام نيجيتيف روبيكروتشي بكتيريا في اكروس ذا ناتشر في النهايه تحطها في انتدكشن معناتها كانت المعلومه هذه اخذتها من ريفرنس معين هذه من ريفرنس فكل جمله تحط لها ريفرنس حسب من فين اخذتها اذا اخذتها كلها من ريفرنس ده تحط بعد نهايه الجملتين تحط ريفرنس 1 تحط ريفرنس بعد نهايه كل نقطة على ترى فقط ما دام اخذتها من مصدر تحط الريفرنس على طول ويكصلت <تكلم> على النقاب cover أركض إ Risky توريوني أنج لكم فه bur 나는 todas وهناك ت�ル يكوار حين تنظижу لا تنظيفني أننا هذه الرواب ففلتك عن التكلم at不是 �로 1952 0 تح sake حتى معنا لكن أب mornings هذا هو وعج Law فقط كنتو كمتقدر عن يعني حتى التفاصيل لكل اشياء الجنرال ما دخلنا بفصل الموضوع الريفرنس, الريفرنس طويل تحط في نهايه الباب ولكن تحط اختصار ريفرنس بعد كل معلومه يصير انا لو ارجع للريفرنس اروح لاخر سيكشن وصلت بس لازم كل معلومه بس حطيت لي معلومه هذه ومش عارف يعني صح اقدر الريفرنس واقدر الابره الاصليه واشوف اذا اني غلطت في نقل المعلومه ولا طيب validation of specific young of your resistance اللي هو of the end of the reduction and another kind also on resistance antibiotics I want to the rate of antibiotic resistance to is increasing in many parts of the world in who a little lactans and fluoroconium loans لاحظة يا شباب هنا في السلايد الثاني طبعا أنا في موضوع إيش كان مزبوط مزبوط؟ مزبوط فهي ميش تلحب؟ توريخ توريخ هالدراسات اللي ترجح اللي صارت فين؟ في بره. بره وبعدين نوصل لآخر شيء؟ سعودية وإنت ما تنهي بالجانب السعودية نفس الوقت ما تنهي بالجانب اللي سار تقول كل اللي سار بالإضافة شايفين لو تلاحظوا هنا ده في الهند يعني وتركيا حط ريفرنس حط لكم ريفرنسات برضه مهم انه تحط كم سنه ايش كم سنه تحديثات يعني اللي اتسدي لخد منها تحطها كلها سنغافوره ماليزيا حط ريفرنس وصل يو كي حط ريفرنس يا دكتور عاطف انا حمدتات الهند الجامعه تلاحظوا فانا كل بعد تحط الريفرنس ماذا ما بدأ بالسعودية بشكل عام؟ بعدين نزل؟ الريا بعدين موصلين؟ مكة, مكة. <تصفيق> إليه ما توصل الريجي اللي انت بتسوي فيها؟ تدرب أي صور؟ ماذا لازم زي كده؟ ماذا لازم لازم كده؟ يعني ما في انتشاء بس في السعودية خلطوا احب حق السعودية ده ما سار برا؟ نازم يفضل رياضة ويعرضه شغل <تصفيق> بس اي شغل سار قبل كده يجب ان تتعلم اي شغل سار يجب ان طبعا اي شغل سار ملاتت تتعلم هاي شغل؟ ملاتت بعدها ما اخترتك <تصفيق> في لامارضة وقدتت بمجردنا في المراجعة هاي شخصة الشغله 25 الايمز اوبجكتيف سيتس سولوشن يعني بتقول شو راح عليه في الماتيريال اند ميثودز شغلك حتسوي تجارب بالمختبر والنتائج اللي بتطلع وايش الدسكشن اللي بتحسوي هذا الشغل يصير يجي بعدك ميدينت للابلكيشن يا شرطه يجي بعدك الرفنس تبعث لي دخل معلومه من طبعا ما هي معلومه من عندك زي كل شيء هاخذ معلومه من عندك من, من, من فين طيب خلينا نوخر الجزء ايمز اند ما زلنا في المثال اللي اخذناه التايتل على ايش دائما تكون هيك من نعل الصوت جينيرال اوبجكتيف بوينتس ليش بده يوصل ليش نمبر 1 2 نتكلم على الايمز بشكل عام قبل ما نبدا في الايمز لازم تحط الرساله العام has emerged as a major cause of health associated infection. He's yeah, talking resistance. After that, Increased due to its inability to prevent the development resistance to measure growth of. It is important to know, and this is the message of Allah in the back. The a changing button, or resistance button, is the one. بسمها او او الامسياء حط جمله واحدة زي الباك جراوند زين للمقدمه بعد ذلك حط الرساله الاساسيه of of اللي هذه هذه ما تكتب اوبجكتيفز في points. To determine resistance that is isolated at hospital in Makkah, in Jelda. To determine the magnitude of amount of resistance. Each resistance that we in To know the frequency of different types of infection. Is resistance that we can see in a different place هذه اهداف انت ممكن تحطها تختلف فيها ولكن في النهايه الهدف كله ده ايه ساعتها لا يسلم في محاضر اكثر في محاضر اكثر خلصنا تمام سلام بسم الله الرحمن الرحيم اسال له وانا سارد ابو بجا ولا ني بج منتهى طب طب يا شباب بسيله راضي كده هو اسمه الحمد للحامد للحامد للحامد